قال لم أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم قال لم أرسله معكم حتى من الله لتأت المليئ إلا أن يحاق بك فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وكي Horsodienktu ent gut